نستقيض ولقد جاءهم من الأمدأ إما فيه مزدر حكمة بال وتنثمات من نذر فتولعنهم يوم يدعوا الدع إلى شيء نكر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ ندكر كذبت ثمد بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إننا إذا ل في ظلال وسُعُر أُلقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر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 ولقد أنذرهم بقشة نافت مارو بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي والنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقى فذوقوا عذابي والنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز نقتدر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 بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ظَلَالٍ وَسُعُرُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرُ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرُ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من تذكر وكل شيء فعلوه في الزبر